بشرى الامور محتفاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ايها الاخوه الكرام الاحباب الافاضل كنا انديهنا حديث يا كعب بن مالك رضي الله عنه من كتاب التوبه وهو الحديث التاسع من هذا الباب والحديث ال21 من اول كتاب رياض الصالحين ketika darasa diliputi tulikuwa kameanza qara ಚಚಿಕ ಹಿ ಹದೀಫ ಅಂಬಾಹಿ ಸುಗುಮಜಿ ಲಿಪೋ ಹಾಪೋ ಅಂಬಾಝಾ ಈ ಮಗಮೋನಿ ಕುಂಬುಷಾ ಅಮೆಫಿ ಕಾ ಪಿ ಕಾಹಿ ವಾಹು ಚಂಗೇ ಅಂಬಾ ಸೀವಿ ವಾಹ ndio mazungumzo yanayoanzia kuanzia katika fakra hii ya leo tuone namna gani rabbuna tبارك وتعالى aliiteremsha tauba kwa Ka'b ibn Malik na wenzwe wake wili anasema radiyallahu anhu kama ilivyo katika vitabu vya sunna sahihai riyadu salihin ambacho ndicho kitabu tunachotumia katika darasa hizi anasema Ka'b ibn Malik thumma sallaita صلاة الفجر صباح خمسين ليلا ألافني كصالة الفجير الصبوه يوسق وخمسين على ظهر بيت من بيوتنا لما صالة صلاة الفجير كتك سهم يجو يمجواب ونبزيت فبين أنا جالس لكي ونمكا بعد قصال الفجير على الحال الذي ذكر الله منا katika ile hali ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala ameitaja ndani ya Qur'ani qad daqat alayya nafsi nafsi yangu imekuwa nadiki wa daqat alayya alardu bima rahabat na ardina ya bilibile ikawa imenyegeuka sio ila ardhi ya Madina inayojua same'tu sawta sarikhin aw fa'a ala sal'in hapo hapo pindi nikitahamaka nasikia sauti ya mtu apiga kelele inayotoka sehemu ya juu يا جباله السلام لي لقداله مدينه اوفا على سلع يعني اشرف على جبل سلعه يقول باعلى صوته هو انا يبي جا اوكليل انا اسمع بصوت yake juu kabisa يا كعب ابن مالك ابشر ايوه كعب ابن مالك ابشر انا اسمع كعب ابن مالك فقررت ساجدا حapo hapo nikaanguka chini nikasujudu وعرفت انه قد جاء فرج hapo ndio nikajua faraja ya Allah subhanahu wa ta'ala imefika au imetangulia na imeshuka kwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala kabla ya kusongea mbele tusimame katika ahkam na fawaid zinazohusiana na fakra hii na nazo ndani ya fakra hii wanataja faida na hukumu nne faida na hukumu nne الحكم الاول او الفائده الاولى يجي للوه كتنجوريا كنسى كول نيما تاكيد جواز التخلف عن الجماعه لمن عوقب بالهجر يولي امباي انا عذرو او اميبيوا اداب يا كغور ونو اسلام ان ارخصي وكقص الصلاه يا جماعه صلاه يا جماعه لا يجوز للانسان ان يتخلف عن الجماعه لا يجوز القول الراجح والصحيح ان صلاه الجماعه wajibatan ala rijal ghayr ma'dhurin qala ya jama'a la wajib qaw namu ambao hawana udhuru udhuru kama wa maradhi mambo mengine kama haya ikiwa hakuna udhuru salatul jama'ah wajiba hadha huwa alqawl arrajih sasa wanazuoni kupitia kwa hadithi kama hizi wakatoa sababu au wakatoa mjawapo wa hali ambayo mwanamume anaruhusiwa kusali swala zake nyumbani kwa mfano au mjawapo wa hali hizo akiwa amegurwa na waislam waislamu mwaimpa adabu ya kongura hakuna kuzungumza naye hakuna kumtolea salamu salamu zake hazijiikiwi na hukumu ziki ni kama hizi zinazohusiana na al-hujr fi al-islam vile vile huyo yanaruhusiwa kuswali nyumbani ndio maana nasema ka'b ibn malik falamma sallaitu salata al-fajr sabah 50 laila ala dhahr baytin min buyutinna akusema msikitini hadha hukmu al-awwal ipo wazi hukmu athani au al-faida thania ana sema wa lazuuni ان اشتداد البلاء والكرب علامه لقرب الفرج من الله باذن الله. kwab kila mtu aliy anaikua katika msiba na balaa na mtihani. kila ule mtihani unapozidi unapokuwa mgomo zaidi ule mtihani. na dhiki unapokuwa kubwa zaidi hii ni alama ya kwamba farajiko karib ان اشتداد البلاء والكرب علامه لقرب الفرج باذن الله ونفوقو كاتكا امتحانينا ذيك سسوتة ونادام leo kila moja anaingia katika mtihani wake vivyake na namna yake na aina yake kulingana na imani alionayo na kulingana na daraja yake mbele aalla subhanahu wa ta'ala ashadu anasi balaa al-anbiya ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم vivo kila mmoja anapewa tihani wake na balaa zake eh hasiban nasu an yutrafu an yakuulu amanna wam la yuftanun kwa hivyo mitihani yako hiyo ilekwa kasemona poona balaa na mitihani na ziki alama moja ya kujua biidillah azza wa jalla alama moja ya kujua kwa faraji kwa karibu ni pale ule mtihani unapokuwa mgumu zaidi na haya maneno ni dalili ya maneno haya yanayotajwa wanazotoa kwa sababu anasema kaab bin malik kadhaqaati aliy nafsi waqaati aliy alarbu bima rahbat ukawa umefika wakati kumbuka kaab bin malik yule aliy kutangulia kule nyuma anasema yeye mwenyewe kuntu ashqal qaumi waajladahum yeye alikuwa ni kijana zaidi kuliko wale wenzwe wabili na alikuwa na nguvu zaidi hata mwanzo mwanzo alikuwa kiswali 60 mwanzo mwanzo alikuwa kenda sokoni mwisho yote hayo akawa hakuna tena endi tena msikitini huseme kutembea tena masokoni endi tena mambo yamekuwa magumu sasa kila inapofikia daraja ya kuwa mtihani na balaa naakuwa mgumu zaidi hathi alama anbal kharaj talib min allah azza wa jalla bi idhnillah qala allah taala kutilia mkazo maneno haya allah subhanahu wa taala anasema katika qur'ani tukufu hatta ida tayasirrusul wa dhanu annahum qad kadhibu aha ja'ahum nasruna fanujiya man nasha Allah subhanahu wa ta'ala saysa hatta idha stayasa ar-rusul fakayna fikia waqati mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala wanafikia katika hali ya yasi sio hiasa ambayo twaiju sisi kawaida mtu kutokuwa na dhana nzuri na Allah subhanahu wa ta'ala yasi kwamba watu hawatoamini hawa watu hawuna tena imani hawuna tena matarajio kwamba hawa watu wanaweza tena kuamini حتى اذا صيص الرسل وظنوا انهم قد كذبوا ما كواجديا ظن متوم الله سبحانه وتعالى قاموا ومكذبشوا ما في احد يري ما في احد يؤمن بهؤلاء الرسل اكون ان يتكوا امين كلا لنقولانيا كلا نيزغمزن ناي ما في احد يقبل دعوه انبياء الله عز وجل وقت هو كفيك غمو ووقات وذكي وقت وشده انسم الله سبحانه وتعالى جاءهم نصرنا وقت هو نصر نعزه وقوه و الفلاح والفرج من الله عز وجل ينزل في سوره البقره ماذا يقول المولى تبارك وتعالى ها قال ان نصر الله قريب ماذا يقول ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما ياتكم مثل الذين قال ومن قبلكم مساتهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين امنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قريب وقت هو اللي هو نصر الله سبحانه وتعالى ان يكون قريب فكانت هم والذين امنوا معه يقولون متى نصر الله في هذا الوقت العصيب في هذه الفتره الشديده على المسلمين والانبياء هو الوقت الذي Yobasharubihi al-ambia'u binasurillahi azzawajal Kwa hivyo faida ya pili kubwa ya ikwani Nikuwa wale walio nadhiki na shida na bala Unafika wakati ile bala na shida na msiba Nakua zaidi Inazidi, inachacha, inapamba moto Haipungui Pengine we waomba, waomba, waona mamba Pengine ya takuwa ni hafifu Ndiyo ya zidi Kasa kule kuzidi kwa zidi ya bala na shida na thiki ni alama ya kwamba faraja allah subhanahu wa ta'ala iko karibu kinyume na watu wengine wanavyodhania wale wasiojua misingi ya allah subhanahu wa ta'ala manhaj allah azza wa jalla fi nصر awliyaihi wa fi nصر rusulihi wale wasiojua mambo haya imani yake inapotea dhana yake allah subhanahu wa ta'ala ina badilika يقول دعوت دعوت دعوت ma yustajab laki hajui kwamba wakati huo sasa ndio amefika karibu zaidi na nصر امسيكا قريبه زيدي نفرج من الله عز وجل بني فائده يبي المهمه يهدف ان نشكو كاتكا مننوه ها يا كعب بن مالك رضي الله عنه الفائده الثالثه او الحكم الثالث وانا اسمع وانا اظن فيه الامام النووي وغيره انا اسمع فيه دليل لاستحباب التبشير لمن تجددت له نعمه او اندفعت عنه كربه هاي من امام النووي اسما رحمه الله في الكلامين هايا كنا دليل دنيي لك يا ان يصحب ني سنه ينpendeka التبشير قطوا بشاره فلان لمن تجددت له نعمه ومنتو امباي امفيكينا نعمه امباي اونهكانا او اندفعت عنه كربه او يلي امباي موندokewa نا ذيكي فوالا في كتابه سنه نحدي يمتوم عليه الصلاه والسلام Muislamu anapofikwa na mojawapo mambo haya mawili ema amefikwa na mambo mazuri au ameondokewa na dhiki au msiba na balaa ni sunna anubashshara anapewa bishara Istihbab at-tabshir ni sunna bi-bi shara jambo lolote laheri likimfikia Muislamu mwanziyo ni sunna anubashshirahu unamtolea bishara ya Ka'b ibn Malik abshir ini bishara bali wanazo wengine wengine kama al-Hafidh ibn Hajar al-Asqalani namwengineo wanasema bal yustahab al-istibaq bali ni sunnah sah wa tukushindane katika nani atakayempelekea bishara mwiziwe haraka zaidi musabaka fi at-tabshid njambo kubwa la khairi kwa sababu ndani yake fi ithal sulur ala madha ala al-muslim wa hivyo ndani yake kuna sunnah muslimu mwiziwa kipato la mambo ya khairi ame katika na neema amemchukia na neema ya Allah subhanahu wa ta'ala ai نوع min an-ni'am unampatia bishara abshir wabshiruk ha maneno kama haya hathi min sunani au min sunnati nabiy sallallahu alayhi wa sallam na katika yale mambo ambayo yanapendekezwa kumpatia muislamu mwanziyo bishara nzuri akifikia na mambo mazuri mambo ya neema neema yote imechukia pale pale ونكيمياء كumpatia bishara nzuri umepata kazi nzuri umepata mtoto mambo mengine kama haya ya neema tamam tubashiru umefanya vizuri katika mtihani wake form 4 tubashiru li bishara ni neema woghairi dalika min hadhi al umur al zahira neema zabaher zina neema zakiduniya au za akher al faida al rabi'a الحكمه 4 الفائده 4 وانا اسمع ونظوني الامام النووي رحمه الله تعالى انا اسمع فيه كما نله هاي دليل للشافعي ومرافقيه في حديثي هنا دليل للامام الشافعي ومرافقيه لاويزي في استحباب سجود الشكر وانها سنه في سجود سجود الشكر لمن حصلت له نعمه ظاهره au ndafaat anhu niqmah zahira. Fa yula am ba yemfikwa na neema ya zahiri au ameondokewa na neema ya zahiri. Fa hivyo hapa kuna mambo mangapi ehwan? Mambo mawili tayari. Jambo la kwanza al bishara wa hiya min as-sunan wal mustahabbat. Jambo la pili sujud ashukr. Yula nayukuletea bishara, ikikufikia ile bishara una sujud. Sujudu shukr. Naam. Mtu pengine amekuletea habari wewe uko mbali. بانك رزقت ولدا هذه نعمه من الله سبحانه وتعالى هذه بشاره وهذه نعمه هي نعمه لك وكفيك خبري كما هذه نزوري ماذا تفنع في سنه تسجد سجود الشكر هي سجود ليس هو سجود الشكر وبل قال قالوا سجود الشكر قول الراجح يا ونزوني سجود الشكر ليس من الصلاه فهو لا يحتاج الى طهاره حين حاجه الى طهاره حين حاجه الى وضوء بل ان ان العلماء رحمه الله تعالى عليهم ونسهم حتى ما يحتاج الى استقبال القبلة بعضهم يقولون فظاهر انها ليست من الصلات الثلاث كسهم يا صلاه من سجود الشكر يا كمشوره الله سبحانه وتعالى ونسجود كذا الى الى حاله الذي هو سي لازم ما يكون كتف ماجي قطواه امام النووي انا اسمع في هذا في هذا الحديث دليل للشافعي ومرافقيه مرافقيه نيكلانان مرافقيه وامام الشافعي ني الحنابلة فلهو قولي هي يا kwamba سجود الشكر ني مستحب قول الامام الشافعي نا قول يا مذهب الحنابلة نيني مانake maneno hayo mafhum hada kalam anna ghayr shafi'i la yara istihbab sujud ash-shukr asiyakuwa imam shafi'i na wenziwe marafiki ambao ni hanabila wanaona kwamba sujud ash-shukr ghayr mustahab man hum al-malikiyyah والاحناف المالكيه الامام مالك ووفاته واقه ابو حنيفه ووفاته واقه المشهور في هذه في هذين المذهبين ان سجود الشكر غير مستحب بل بل كما في مذهب ال مالكيه سجود الشكر مكروه كراهه تحريم سجود سجود الشكر كما دهن عند الا حنا سيد الشكر المكروه كراهه تنزيه كنا كراهه تحريم نكراهه تنزيه ومن النهايه مجي مهم ونجي وازقومذا نمتشي امباي ني مفواس ومذهب الا حناف امفواس ومذهب المالكيه ولو كنا نتكوا كول وست افريكا ها كسكيا منينو مغيرو كيزومذا منينو كما هيا اكاكوبينغ ربما لكن القول الراجح الذي قال به الشافعيه والحنابل لماذا لانهم يستندون الى دليل ومشكلهنا الدليل والا ونين قال يبي نق سجود الشكر انا اسمع لم يرد في الدليل لكن الراجح ان الادله موجوده دليل زيكم كما حديث هي واضحه كبيس في الصحيحين انا اسمع كعب بن مالك فخرر تساجدا فاي ابو ولا يوبينا منن هذا او كوبينق مع كو الدليل والله اعلم وعف الله اما سلف المجتهد له اجران اذا اصاب واجر اذا اخطا لاجتهاده فاي ابو من النهايه المهمه هي ان اخوى ان صجود الشكر ني سنه مستحبه لكن اكو بعض المذاهب الينهين اللي هم بيينوا وناس يسمي سي مستحب كما مثل ما قمنا سمى الماليكيه الماليكيه قاول ني مكروه كراهه ماذا كراهه تحريم والاحناف سجود الشكر مكروه كراهه تنزيه الشافعيه والحنابل سجود الشكر مستحب سنه من سنن النبي صلى الله عليه وسلم مستحب هذه نفايده 네 نذشфуوا katika maneno haya ekhwan. Kwa hivyo unapopata bishara, mila almustahab an taskut. Pali pali walimadama ni tahali tahara wasujudu qali pali shakiran lillahi azza wa jalla. Lakwlan bay ana sema kaab al malid baada kusema maneno haya faadana rasulullah sallallahu alayhi wa sallama al-nas bitawbati llahi azza wa jalla hina bitawbati llahi azza wa jalla alayna اين صلى صلاه الفجر ثم عليه الصلاه والسلام انسمع كعب فاذن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس ناس مفعول به منصوب ثم عليه الصلاه والسلام اذنا يعني اعلم ثم كوجلشوا watu اذنا يعني اعلم الناس كوجلشوا watu بتوبه الله عز وجل علينا فتوب يا الله سبحانه وتعالى اللي تشكيا اين صلى صلاه الفجر بعد قصلي صلاه الفجر بعد قصلي صلاه الفجر تمو wetu sallallahu wasallam alaihi akasimama akawatangazia waislamu anna allaha qataba ala thalatha Allahu azza wa jalla ashawatu bihawa watu watatu fi riwaya katika riwaya nyingine kwamba hi tauba ilishuka kabla ya alfajr hi riwaya umetaja alimama alhafiz ibn hajar fi fath albayn ana sama wa qad nazala التوبه وكان نزول توبتنا نايلikuwa hii tauba imeshuka anasema kaabil mali katika riwaya nyingine hii tauba imeshuka ya Allah Subhanahu wa ta'ala hina bqiya thuluth al-akhir min al-layl wa kati li baqi thuluth ya mwisho katika usiku ndio tauba ilishuka ya Allah Subhanahu wa ta'ala wa Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam inda Umm Salamah na mtume hadihi salatu salam alikuwa katika nyumba ya Umm Salamah moja katika wakeeze tuma hadihi salatu wa salam توبه الي شكى في الثلث الاخير من الليل ثم جاءت وكذا في نيوبه يا ام سلمى فقال اللهم عليه الصلاه والسلام كما امبيه ام سلمى يا ام سلمى ايه ام سلمى تيبه على كعب بن مالك كعب بن مالك وهو ماذي وهويييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي نيه لن كمبشير الكعب المال رضي الله عنه لا ويزي فقال تومي عليه الصلاه والسلام akasema katika riwaya haimu katika riwaya za salihin riwaya hii akasema mtume عليه الصلاه والسلام اذن يحطمكم الناس ويمنعوكم من النوم سائر الليله وت وتواسموا وتوا حربيا مambo yenu na itawafanya mkifanya mambo hayo saa hizi nitawapelekea muharibu usik, uh, usingizi ya watu, katika huu usiku wote uliwa bakia. Yuhatimukumun nasi, wayamnaukumun nauma, sahira leila. Watu watawa, uh, watawa fanyia fujo, au watawa fanyia jamu jam amalu leitu heka heka, tahtimu. Heka heka la aina aflani, amalu nitawapelekea watu kukosa kulala katika usiku uliwa bakia. Nani manino haya vile vile kuna faida ya ikhwan. Hii riwaya ya ziyada, vile vile natupa faida mbili. فائده يا كوانزا فضل او فضيله ثلث الاخير من الليل تم عليه الصلاه والسلام متبينشيه في كتابه حديثي كثير فائده يقسم الله وكط في وسقنا في وسق مزيم وسق اللي له فضل كبر زايد ني اثلث الاخير من الليل نيو وسق اللي اختار الله سبحانه وتعالى حترمش توبه كعب بالمال حين بقي الثلث الاخير من الليل فلهو نيو وسق اللي له فضل كبر زايد يا اخوان يولا انا اسامى وسق ajowe kwamba athlusul akhir min al-layl huwa wakati toba Allah azza wa jalla ala ibadi ndio wakati ambao Allah subhanahu wa ta'ala anakunjua mikono yake auliza man hal min taibi fa atub la hal min mustaghfir fa astaghfira la hal min sa'il fa u'tiya na maneno mengine yaliokuja katika hadithi kama haya ingawa wakati huu wengi katika waislamu unaopita na wanaokosa alfaida thania katika hii riwaya ni katika muomgozo wa mtume aliye salatu wasalam anachunga vile vile a Aa... mambo ambayo yanapelekea kuharibia wa watu ada zao za kimaisha nilipokuja hii tauba nabishara nzuri ya mtume aliye salatu wasalam alimkataza ummu salama kutoa habari wakati huo wathuluth thalith min al-layl yake saa 8 au 9 za usiku au saa 7 za usiku ya tegemea wa usiku moja wake ni kiasi gani falnabii sallallahu alaihi wasallama mana'a umma salama hsitwa khabarihi wakati huo na hii inaonyesha anna nabii sallallahu alaihi wasallam kana yiraai mala yiraai raahaa alnas tuma inachunga raha za watu kamaambia um salama ila yhatimu kum nas wa yamna'ukum an-naum saira allaila na hii ndani yake kuna mwongozo wa ekhwan iwe dekhwa kwamba kuna kutokea habari zingine usiku hal mina sunna hal yustahab ان تنشر هذه الاخبار في نصف الليل في الثلث الاخير من الليل الجواب لا ان جوابa dia waktu lewa nafanya hivi kutokia khabari zingine katika tiktok ikiwa hakuna dharura leisa min hadhi nabii sallallahu alaihi wasallam antushar hadhi alakhbar sana ni za tiktok au za kupata simu simu kapija simu bana kuna hivi na hivi na sana ni za tiktok mtu anla simu kuna nini bana kuna hivi na hivi na hivi na yule naye alipijae sema apijae mwanzo na yule apijae mwanzo ukitahamaka baada ya nusu saa family au nyumba kama 10 50 20 hakuna tena usigizi watu washamka sana na za usiku tahfirin fiyamnaukum an-nau sa'ira al-laila madamu hakuna darura ihtadhu ila al-fajr nabii sallallahu alayhi wasallam intadhara ila heen an sallaa salat al-fajr alisubiri mpaka aliposwali salat al-fajr fa aadana an nas ndipo alifotoa habari hizi kwa watu اذا min hadi nabi sallallahu alaihi wasallam e ikhwan kio hakuna darura hata habari za kifo katimweni mtu usiku sanaa za usiku kasina wabidi wale watu familia ya waliofariki familia ya yule alioondoka ule mwanguni katile chakwani mbele ya hakika inafaa pale wao na busara na fahamu na akili waulize iko dharura saidi kupiga piga masimu bije watu saudiya bije watu wako huku watu wako kule watu wako kule nairobii wapi wapi halina faida alaan halifia zarura alijawab akuna zarura bas خلاص subiri paka sabu tu asubuhi tuatangazia watu saizi watu walina hadha min hadi nabi sallallahu alayhi wasallam wadiha ikhwan ispokwa kama kuna zarura naam zarura kashkali flani pengine ile maiti upahali ambapo lazima iondolewe Awe kwa pahali ya mbapo inaweza kutokiwa na jamba mbalo sisawa au sizuri. Inabili wakati huli baadhi ya watu ajulishwa. Kini siyo watu wati. Tamzima, familia, zima watu. Sana na zao siku wa mepijua simu kuna jambo fulani au jambo fulani. Tundile na hadithu. Ana sema Kaabin Malika tka hii faqra ya pili. Baadhi ya kusema. Fa aadhana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam al nasi. Bitawba tillahi alayna. Hina salla salata al-fajr. فذهب الناس يبشروننا وقت ساسا وكان ذاه كوpeaنا بشاره بعد ما tume alaihi salatu wasalam kotoa habari hizi msikitini baada ya kuswali alfajiri anasema kaabi al mali wakati sasa wkaanza kupea na bishara fadhahaba nnas yibashirunana watoanza kuletea bishara mimi na wenzangu wili watu watletea bishara bishara kama hivi ambavyo tumesema katika maneno ya nyuma wa fadhahaba qibla sahibiya mubashirun vile vile wale wenzangu wawili wakaenda watu wakawa bashiria warakaba ilayya warakaba rajulun ilayya farasan au rakada ilayya rajulun farasan riwaya mbili akaja mtu vile vile kwangu mimi akiwa amepanda farasi farasan ayala farasi wasa sa'in min aslama qibali mtu huyu ambaye amepanda farasi ni mtu ambaye amekuja kwangu من اسلم كانت قبيله لا وقت اسلم الاسلم اكجا قام قبلي upande wangu wa aqbala ala aljabal aw waofa ala aljabal akatokea sehemu za jabali wa kana sawtu asra'a min alfaras sawti yake ilikuwa inakasi na ndio zaidi kuliko farasi kwa hivyo katika fakra hii ya ikhwana dnyatakunapata faida hii ya pili kwamba hii bishara watu walifanya msabaka watu walishindana katika bishara فذهب الناس يبشروننا وقت وكاتوكا saza kuja kutubashiria wazangu wawili nani wazake wawili hilal bin umayya nawafili murara ibn rabi' wazangu wawili anasema ka'b bin mali wakatoka jamaa kwenda kuapa bishara na mimi akaja mtu vile vile kanipa bishara tuchukue majina yao aliyekwenda kumpa bishara الذي بشر هلال ابن أمية بن اميه ومتج وقت كتابه في كتاب الحديث الحافظ ابن حجر العسقلاني في فتح الباري موتاج الذي بشر هلال بن اميه رضي الله عنه هو سعيد بن زيد سعيد بن زيد ليه ليكيميا وقعد كمبشر يا ناني هلال بالي بالي يقسكيا وقومت امي عليه الصلاه والسلام الى المسجد بالي بالي اكاكيميا كتشقوا فرسيك بيو وقعد كمبشر يا ناني هلال بن اميه اكاله بقى كتبه قبيله لا الو الواقف كاكيengia wakati katongoji chao akauliza Hilal bin Umayyah akaenda kamba shiria Hilal bin Umayyah naye vile vile akasujudu fi riwayah alipopata bishara ya Said bin Zaid radiyallahu an takharra sajidan ana nasema katika riwaya aliposujudu paka watu alidhani atakufa vile aliposujudu na ile furaha na ile shauq na ile mahabba aliyokuwa akisubiri توبه يا الله سبحانه وتعالى نمنجيوا katika hadithi za yuma za Kaab bin Malik ilikuwa hali yake dhaifu amejinyima chakula amejinyima raha amejinyima furaha azungumzi na mtu acheki na mtu yakti ila bin Umayyah akawa dhaifu alikoletewa bishara na Sa'id bin Zayd fkharra sajidan hatta dhanna alnas annahu sayamut bil farah kub waliyko nayo na sujud aliyusjudu yasjudu shukra سعيد بن زيد بن أمجواء ايها الاخوان احد مبشرين احد المبشرين بالجنة ولي قومه ولي باشريه ابو مجواء سعيد بن زيد هو الذي بشر مراره ابن الربيع قال الحافظ ابن حجر هو سلامه ابن سلامه ابن وقش في كذا روايه نجين سلكان ابن سلامه ابن وقش من كثر الروايه بعضنا ونزوني وكسمه ان سلامه ابن سلامه ابن وقش فبغاوا ni watu wawili waliyenda kila mmoja ametajwa jina lake aliyekwenda kumbashiria hilal ibn umayya man huwa saeed ibn zayd walizi ذهب ليبشر murara ibn rabi' man huwa salama ibn salama ibn waqsh huyo ndiye aliyekimbia kwenda kumbashiria murara ibn rabi' sasa mebakiana nani mwenyewe ka'b ibn malik asema wa saa saa sa'in من اسلم قبلي اكومتaja jina lake amesema sa'i min aslam kwa vile ametoleza kiwango cha nani bani aslam lakini hizi zimekuja riwaya nyingine ambazo na riwaya hii leo katika riadha salihil ambayo haikutaja jina imetaja kabila peke yake bani aslam riwaya nyingine ya jina lake ni hamza ibn amr al-aslami hamza ibn amr al-aslami ndiye aliemba sheria كعب ابن مالك kwa hivyo ni watu watatu hawa kila mmoja alikimbia kwenda kumba sheria mtu wake nurudia tena majina yao haya tunauliza hapa ramadhan aladhi bashara kaab ibn malik kaab ibn malik nan katika bani kabila la bani aslam hamza ibn umr al-aslami haya aladhi bashara murara ibn rabi' haya musa bashara murara ibn rabi' man ها سلامه ابن سلامه ابن وقش احسنت الذي بشر هلال ابن اميه سعيد بن زيد بارك الله فيك هاي تونا بي فلهو هيا paka hapa tumepata maneno haya ya ka'b bin mali kwamba umetoka watu istabaku fil bishara namna ulivyojua khairi na faida na fadila kubwa iliyoko katika bishara leo sisi waislamu fadila kama hizi tunge na tuzielewe fadhila zake na thawabu zake لكن الصحابة الرسول الله صلى الله عليه وسلم ولكو ونجوا فايدنا فضيلة يا البشارة والتبشير للمسلم كن فبشار مسلم ويبقى وقتنا كن بزعنا استباق من الذي يبشر هؤلاء الثلاثة قبل غير ليه سيتكم سكتيني ها برشجر يوم منزلت من بعد خبار نزولي منزلت من بعد نعم نزولي منزلت الله سبحانه وتعالى أمم نعمشة نعمة فلان نريد أن نبشرة هذه النبي صلى الله عليه وسلم أن نستبق واتونا كم بيزانا ناليا تقول لكم فيك شيء خباري بلي زيت لكن إلى الأسف واتونا كم بيزانا كتككو بيانا خباري بوف نخباري مبايا ويقبل نجم فيك شيء منزي وخباري مبايا كمبين شيء باتا ميو كان رانايا hiyo kanda ndayo mimi nilisikia tambo tangu jana mimi nilisikia habari gani fulani hivi hivi hivi fulani alifanya hivi hivi habari mbaya بشارات طيبه mafi mafi بشارات طيبه lakini sahaba wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam angalia wale ambao waliopewa amri eh ma nahi utozumumza na kaab malik akuna salamu ya kaab malik حكون اكو شريكه ولا كظومز ناي ولا كعمليانا ناي كعب المالك واصحابه ها ها اليوم نده وانا تشندانا وناكيميا كندا كو بشريا وزنزاو انظروا الى هذه المحبه وانظروا الى هذا الود انظروا الى هذا التعاون على البر والتقوى بين صحابه رضوان الله تعالى عليه هاو ديه ونافوزي ومتوم محمد عليه الصلاه والسلام بالغ anaendelea kusema kaab ibn Malik radiyallahu anhu falamma ja'ani alladhi sami'tu sawtahu yubashiruni aliponijia yule ambaye nilisikia sauti yake aliponani alienibashiria falamma ja'ani alladhi sami'tu sawtahu yubashiruni aliponifikia yule ambaye nilisikia sauti yake akinipa bishara nakumbuka yae hwan paka sasa hajafika anasema awfa ala aljabal sauti yake inatoka kwa kwenye sehemu ya jbali jbali jan jbali ya sala anasema wa kana sautu asra min alfaras sauti yake lifika kabla ya farasi kufika lakini hajafika sasa alipofika anasema ka'bin malik nadatu thawbiya faka sautuhuma iyahu bibisharati nikavua zile nguo zangu mbili nikazitoa nikamvalisha yeye kwa ile bishara alioniletea wallahi ma amliku ghairahuma yawma ith wallahi naapa siku hiyo nilipotoa nguo zangu hizo mbili kumvalisha yule aliyokuja kuniletea bishara nilikuwa sina nguo zingine isipokuwa hizo mbili pekee yake fasta'artu ثوبين فلبستهما نكدا نكاظي مango zingine mbili nikaziva وانطلقت نكاوندكا اتااممو رسول الله صلى الله عليه وسلم نكاوندoka kwenda kumkusudia tume alayhi salatu wassalam ataammu yani aqsudu na mkusudia tume alayhi salatu wassalam min atammu wa huwa alqasd fanṭalaqtu nkaondoka atamma mu rasul allah sallallahu alaihi wasallam yaqsid yani namkusudia mtume alaihi salatu wasalam wan nas au yatalaqani an nas na watu wakati huo mimi naondoka nenda kumkusudia na mfuata mtume alaihi salatu wasalam aliko kule msikitini bishara ishamfikia asa sema naenda kumkusudia na mwendea mtume alaihi salatu wasalam kule msikitini aliko yatalaqani an nas watu ananikuta barabarani faujan faujan グルーపు యవాతు కు గ్రూపు యవాతు జమాఅతన్ జమాఅ ఫౌజల్ ఫౌజ యఅని జమాఅతన్ జమాఅ యుహన్నీ ఉనని యుహన్నీ ఉనని వనని పతహనియా బి తౌబతిల్లాహ్ ఫ తౌబా యా అల్లాహ్ సుబ్హానహు వ తఆలా యక్ఊలూనలీ వననిబియా లితహనికా తౌబతుల్లాహి আলাইక క తక రివయ బి తస్కీల్ లియహ్నికా తౌబతుల్లాహి আলাইక వననిప తహనియా وان انبي ليهنيك او لتهنيك توبه الله عليكم فايده من احكام ان نذوهسانا الفقره هي امباله تما يسوب كما ذفتاه الفائده الاولى وانا اسمع ونذوني الامام النووي والحافظ ابن حجر وغيرهما وانا اسمع رحمه الله تعالى عليهم فيه استحباب اجازه البشير هي فائده اقصى في فقره لن يكن فائده النيه تسكيزه وماكين فائده هذه النيه اخوان فائده يقنص الفائده الاولى وهو ان حكمه كذلك في الفقه ونسمى فيه استحباب اجازه البشير ndani الحديث هي وما ننهيا من ذلك فائدهنا حكمه يقاما ني مستحب ني سنه مستحب kumpa ijaza kumpa hadia kumpa zawadi yule anayekuletea habari ya bishara nzuri unampa zawadi zawadi yenyewe wanasemwa anazoani mama naawi anasema bihil'atin au bighayriha khil'ah bikaasri kha mingine anasema biḍammi kha qul'ah ile ngoo ulioiva ambao unaivua wampa mwenzio yaitwa khil'ah hili ni mustahab katika sunna hadi nabii sallallahu alaihi wasallam mtu <mucho> amekuja anakuletia ame bishara amekuja bwana anakuletia habari nzuri bwana habari gani nzuri ushaandi kwa kasi alhamdulillah wasujudu bale sujud ايش sujudu shukr ukimaliza kusujudu sujudu shukr ile nguo ile ivaa yaitwa khilaa waivua wampa kanzo nzuri kabisa waivua ile kama size yake kama ni mtu mrefu na mimi mfupi ile kanzo imtosho tangalia zawadi nyingine ila kanthu ila wawi na yuli alatiya bishara saizea kuni moja takla alqamis thawu alladhi talbasuhu tulbisuhu iyah yaitwa khilaa hadiya hiya hadiya yaitwa ijaazatu albashir sunnah yamtuu alayhi salatu wasalam yanbaghi lana min hadha alyawm an na'mal bihadhihi as-sunnah tamam shaikh sulaiman na'am antum makutatiya khabar naziri shaikh sulaiman aqambiya kazi hii ni chakuletea wewe mfanye biashara cha fulamanu nzuri kabisa haya kwambia kazi hii nzuri nimeletea container nne hizi au container tano biashara nzuri sasa hivi hakuna biashara biashara imeanguka adhi bishar طيبه kwa hivyo natoa khil'a unampa au gairiha si lazima khil'a ayi hadia okhera ayi hadia okhera hadia nyingine yote kofia nzuri kabisa ايوه ممكن انكوا ليته بشاره نزور بابا الحمد لله في سجود طالي بعد السجود يولي اللي بيجيب لك بشاره وامكك زوادي تمام يا اخوان نعم اجازه البشيك ونمطي اجازه ياتك هديه ياتك زوادي ياتك سيومته انكوا ليته خبري نزوري اهه تسلموا شكرا بس انقوشه اه لا هذا النبي صلى الله عليه وسلم كما ادخل عليك السرور انت تدخل عليه ماذا سرور كذلك كما اللي بيقولتيه ياه فرحه نزورينا خبري نزوريك اككفاني روحه يابك تفنگوك ايه وكا على راحه بعد ما كان عنده ذيكه وطاب بعد ما كانه مامه ويستني يتنينه بقهم وغام وهو مكتليه بشاره هي تعطيه اجازه اجازه في البشير اي نوع من الاجازه واذا واقو سيكلفيش انغليههههههه هونا pale siweze kuna mpesa umetakutumia mpesa na ukimtumia ukimtumia mpesa na umtrimia pesa za kutoa sio mpesa peke yake tuma tamam ay faidu hani faida ya kwanza faida thania wa nasema wa nazuni فيه استحباب التهنئه ndani ya hadithi hii vile vile kuna istihbab kwamba ni mustahab atahni'a kutwa tahni'a tazama tumekuwa tuna mambo mawingapi ayahwan tuna mambo mawili tu tusikize kwa makini ili msipate kuchanganywa tuna mambo mawili katika sheria katika sunna tuna mambo mawili tuna bishara ambayo yashapita na tuna nini sasa tuna tahni'a asema ka'bin malik yatalaqani nnas yuhanni'unali watu wananikuta mimi njiani wananipa tahnia faujan faujan mabrufun na kwa magrupu ya watu nakutana nao njiani kila anayekuta njiani litahnika taubatu llahi alayk naayekuta njiani litahnika taubatu llahi alayk hii huitwa tahniaa tayib man farka baina albishara wa tahniaa askizeni maneno ya wanazuri tofauti baina ya albishara na tahniaa yilisidanini kwamba hili ni jambo moja mabomawili tofauti albisharatu هي اعلام المسلم بما يسر نكلكم جلشا المسلموا بجانب امال يفرحشا هي ايت بشاره ها آي المننوي تفاوتي والمننوي هي مننوي ابن قيم الجوزيه رحمه الله الامام ابن القيم ويوزو كيعطى في كتابو باك كما في كتاب تحفه المولود ابن القيم ليه تو المننوي كتفوتيشا بين البشاره و ثاني اسما البشاره هي اعلام المسلم بما يصرر بشارة لكم جوليشا مسلامو خباري ونمجوليشا مسلامو خباري أمايو من فريشا التهنئة تهنئة النيني اسمه هي الدعاء له بالخيث بعدما علي ندعا يكون من بيولي مسلامو دعا يخير بعد يكجوه وكم بكون خيري فلاني من فكير Watakunu na tahani ahii mara nyingi inakua Liman fatak huu Kwa yule ambaye imempita Nini imempita? Imempita bishara Kwa hivyo tuliwa tafotea kia ya kwa hivyo Haya mambo ina misingi yake katika suna Kwa hivyo ukipitwa na bishara Huna tena bishara Unafanya una, una jambo ambaru laitwa Tahani ya kwa sababu bishara Ni ile inayukuja mwanza Yule, ina yule anayetangulia mwanza kukupa kabari au kukutea habari huyo aitwa mubashir au bashir na kazi alioifanya aitwa bishara wazi hai ikhwan baada ya hapo wanaokuja hawaitwi mubashirini tena wanaitwa hawa muhannii kwa hivyo kwanza kuna tangulia bishara ikishafika bishara sasa kuna kuja nini tania yule aliyepitwa na bishara anafanya tahnia huwezo kumkuta mwanzapo ambaye ashapawa habari kwamba ampata mtoto, kwamba ampae kazi, kwamba ampatana neema ya Allah Subhanahu wa Ta'ala dhahira au ameondokiwa na balaa. Vile vile ni katika mambo yanastahili bishara, ameondokiwa na balaa. Alikuwa mgonjwa hospital, melazo masiku 7 ayam, wiki, wikiin, mwezi, huwa mstari mhospitali mريض, thumma ukhrj, thumma afi. Bi'id bi'idni Allahu 'azza wa jalla akatoka ka poa. Tastahi bishara au la? تستقبل بشاره لماذا اندفعت عنه كربه اندفعت عنه نقمه اما اندت وكوان ذكي اما اندت وكوان بلاء اما اندت وكوان مصيبه واط وانا بيانا بشاره nunayo habari bwana alhamdulillah fulana chatoka shitani alhamdulillah chapo ase yule mtu wake anapopewa habari hii jamaa yake babake mtoto wake mkewe akipewa habari hii yasjid lillahi shakiran yule aliampa habarihi yuatihi ijazah la vile vile sasa ikipita habari hii baada ya wiki mtu atoka hospitali wiki iliyopita wao kamone leo au mtu wake kamone leo ukando kampa bishara na kupabishara baada na fulana nataka wiki iliyopita mtoka msikitini na zelesa bishara limala huna habari shapita kitambo ila hadhi imana sasa wewe unafanya tahnia na tahnia ni adduaa bilkhair ni kumwombea mwenzako khair inaitwa tahnia يوليبونا روسنا بقوجة كم موزيش هابا مسكتيني اكشاوا اكشا سيما قبلتو تزويجها و نكاحها بالمهر المتفق عليك اسفح متزويج تمام؟ ما ننفعل نهانئو توم بتاهنئا تاهنئا نكو سيما جي و نسيما بارك الله لك و بارك عليك جمع بينكم و بالخير هذي تاهنئا وغيلونا تفسيري قوى لغة انجريزة كما قوصة ونسيما تهني أني congratulations congratulations سيو دعاء تهني أكشك اللغة يا كرابو الدعاء بالخير الدعاء بالخير نمو بيوم ويزاكو خير يا أين يوت أكفيكونا خير يا أين يوت نمو بيخير اللهم يبارك لك أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقك خيرا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيل عنك شره نمو كما هي تهني بالخير tani alimtzawj ilikuja katika mila ya islamu katika sunna ya islamu fi hadhi nabii sallallahu alaihi wasallam hii ni kuondoa ada za kijahiliya ilikuwa kotango zamani tahnia watu wanapeana tahnia katika kuoa lakini ilikuwa kusema maneno ambayo si sawa wanamwambia yule anayeoa wanamwambia bil raha walbani baka leo kuna baadhi ya katika ada za karabu maneno haya bado wanayasema akimpa mkono yule anayeao amwambia bil raha walbani Kuna wanasema wa u Islam wa haya haya haya Haya Kwa Kwa Kwa Kwa kwa sababu sababu yule yule Wana apewa arabu zamani aga yao Walikuwa wana piana tahnia kwa Hawa tahnia kwa kwa yule yowa, Allah amruzuku haya Hawa -bani. Bani, leza banat, ಬ وكا يقول اسلام وكاوندو ديما انا كاتكا تحفته المولود ماما ابي قيم رحمه الله تعالى كتبه في قصه وانا واحد اللي كان ابو الحسن البصري امام الحسن البصري اما رزقي وانا متوتو اكازا كامطا ثانيه يا متوتو واك قامامبيا بالرفا والبنين يا امام الحسن كيشا كاممبيا ليهنكا بالفارس ليهنكا bin Faris kama hivi ulivosema au ashabah litahnika taubata Allah alayka kwa hivyo huyu akamwambia alihanika Faris huyu uliyempata mtoto amwambia Hasan al-Basri tabi'i imam mwa imama taabiin akamwambia huyu mtoto uliyempata hani an lak woyo ni Faris Faris ni wale watu ambao wanakuwa wapiganaji baadaye wanapokuwa wakubwa muqatil ala faras Faris يعني الذي يقاتل والذي يجاهد في سبيل الله فارس حسن البصري رحمه الله تعالى اكامميا وما يدريك اي يكون فارسا ام حمارا هو يواجهه هو يتكون فارس او تتكون ني قنده فيكون فارس قد يكون حمار بيقول جماعه شنگا اكامبيه ماذا اقول يا امام نسيمه فيك اكاممبيا سماء بارك الله لك في الموهوب وشكرت الواهب وبلغ اشده ورزقته بالره سمن ننه كما هاي بارك الله لك في الموهوب وشكرت الواهب وبلغ اشده ورزقك الله بالره او رزقت بالره هذه تهنئه ambayo tunafundishwa katika hadhi nabii sallallahu alayhi wasallam kwa hivyo tujue ya ikhwani kuna tofauti baina ya bishara na tahnia na tahnia inakuja baada ya bishara ya yule ambaye umetoa habari ya bishara yule aliyekosa kutoa habari ya bishara anapoja anatoa tahniia na maneno mazuri anamwombea Mungu anamwambia Allah Subhanahu wa ta'ala mtu ameruzukiwa neema nzuri amepewa tajaddud tajaddadat lehu neema au ameondokewa na neema ameondokewa na bala na msiba anamwombea Allah Subhanahu wa ta'ala kwa ule msiba uliomondokea hadi faida ya pili thania au thalitha athania athalitha في هذا الحديث بيانه ما كان عليه صحابه من الذوث ولا اقبال على الاخر هي حديث الى الى اخوان مبه به دنياك فائده يكونشا نمنا غني صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولikuwa نا ولikuwa في حاله ذوث نا ولikuwa مقبلين على الاخره واملكيه كتاه اخرى هي الدنيا هايكوها شغلش هي الدنيا هايكوها شغلش صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم هاو كوشغلشوا الدنيا هي كبصا هاو كويكا طرف ممله هاو كويكا زخارف الدنيا ومتاع الدنيا مبليه عمايوا جعل الدنيا وراءهم الدنيا هي وميويكا نيما ياو دليل هالمننه هاي يا اخوان ಕೈ ನರಿದ ಅದೇ ಮನೆ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಕಾನ್ ಮಾಕೋ ಗೈ ರಾಹುಮಾ ಯೋ ಮೇ sina wazungenia siku hiyo isikupwa mboenzi mbili haimaanishi kwamba hana mali nyingine anaweza kuwa nayo mali nyingine na itakuja baadaye katika hadith anayo mali nyingine ka'ab al malakin ma kanu yastagiluna bidunya ma kanu yastagiluna bizahari fidunya ta'i adunya wa shahawat adunya wa maladhataha kama vile sisi ambapo leo tunashughulika na dunia hii mpaka wengine wetu tunasikia dalaya ya taraf منافقيه ونيني wetu daraja atthbir inal mubaththirina kanu ikhwana ash-shayatin منافقيه ونيني wetu daraja israf israf fi al-amwal wa fi ath-thiyab wa fi at-ta'am wa fi ash-shiraa' amma sahaba ridwan Allah ta'ala alayhim kanu qad taraku ad-dunya wara'aha ad-dunya hiya ilikuwa nyuma yao ashuguli kinazidi ngoo mbili ilikuwa zamtoshi صحابه من صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم كان احدهم يمشي حافيا وكنا نمتمي مغطوما صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم غطوما تمب هو 1 هو 2 ينجي سنه هو 3 اكفوا هي افوا هي اكيفا هي افوا هي ثوبين ثلاثه ياب لماذا بسبب معلموهم معلمهم امامهم قائدهم استاذهم قال لهم ما لي والدنيا ما انا الا كراكب يستظل تحت شجره ثم راحها وتركها معلموا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نبي الهدى نبي الرحمه صلوات ربي وسلامه عليه ndie aliyowfundisha yule aliyesema sallallahu alayhi wasallam mali wali dunia ma ana illa karatibin istadalla <imitation> tahta shajara mimi iskuoni kama yule aliyepanda kipando farasi au kipando kichote akapita chini ya kivuli cha mti istaraa akakaa chini ya kivuli cha mti kwa saa au muda wa kile kivuli kukaa thumma raha wa taraka kivuli kilipoondoka akaondoka na yeye akaenda akashika njia akaenda zake kile kivuli ndio mfano wangu mimi na dunia atkuja fi hali hudiunia linaisha abada atkuja kukaa milele katika dunia hii na niam fi hali dunia kanana muabidin tukaa katika dunia hii tutafuta neema za dunia hii kama ambaye tukaa milele baadhi wa nas yansa baadhi ya watu nasahau kabisa kabisa kwamba huwa fi tariqa fi tariqihi ila انت في طريقك الى الاخره ناس غافل كبسا نسي ايه اونا هنا في الدنيا قال بوفيك انت هفيك كبسا عمفيك اقوم بيها جوجه ميمي نماليزه raha zangu zote kwa duniani kbsa هو في الطريق منين ها يا اخوانك تفندش وانا صحابه الرسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما املك غيرهما يومئذ والله لا ابا siku hio sina nguo zengine mbili sikuwa ni hizo pekeke bali au mali lahi alhamd احدنا كم يملك من اثياب فلله الحمد nenda leo katika makabati yetu majumbani yetu leo ukifungua makabati nguo kuanzia hapa mpaka huko na hilo ni kabati moja kuna makabati matatu wazima ka zimeka zimeka zi kuna kunatoa sadaka akuona kutoa nini نسال الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والعافيه في الدين والاخره فايده يا لنا يا مشو ايخوان نتكلم عن المنن هيه ونسمع ونزوني في هذا الحديث دليل على جواز اعاره الثوب او اعاره النعم اعاره الثوب لللبس كشف حديثي بيني وبين ونزوني وانتاجه وان بالدليل يقع ان يجوز للمسلم ku iara ni ku kodisha au kufanyaje ku kwazima kwazima si ku kodisha kuwazima ku kodisha ni ijarah i'arati athub kuwazima ngoo lilbisi kuva hii hadith ni dalili ya maneno haya nyinyi wanaume maneno haya pengine hayawahusu sana maneno haya zaidi zaidi yanawahusu wanawake wanawake ndio sana wanauliza hukumu ya kuwazima nguo hukumu ya kuwazima nguo maana yake inatokea sana aina nisaa aina alakhawat mara nyingi wao ndio wanaowazimiaana nguo katika maharusi katika munasaba na nyingine hizo hasa wakati mwingine anauliza hali ya juzu iara athab aljawab niam ya juzu yajuzu iara athab di kwa sababu gani tabil mali kashahai maneno alisema fasta'artu taw baini falabistu huma nikazima ngoo zingine mbili nikazivaa kwa sababu zile zake alikuwa amejaa tunakuwa na mbele ya ikhwanu kukamilisha maneno ya Kaabi bin Malik radiyallahu alayhi anasema hatta dakhaltu almasjid baka nikaingia msikitini kwa sababu kule umetoka anasema ithlaqtu atammu rasulullah sallallahu alayhi wasallam sasa hapa mbele anatuambia hatta dakhaltu almasjid baka nikaingia msikitini فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يجيء المسجدين يكتهمك نعمون نتوما عليه الصلاه والسلام جالس امكاه حوله الناس ا مزومقوا مع واط الصحابه اليو يجيء المسجدين كعب بن مالك رضي الله عنه فقام طلحه ابن عبيد الله رضي الله عنه اكسماما طلحه ابن عبيد الله صحابه من صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم انا اسمع يحرول اكaja bio mimi nilipoingia msikitini nabii صلى الله عليه وسلم jalisi fi msjid wahaulehu ashabah haulehu nas talha ni miongoni mwa watu wale waliokaa pamoja na mtume akiangalia fa absara ka'ban akamona ka'b akasimama aliposimama harwala akakimbia akusema ka'b al-mal famasha akatembea harwala akaja bio kwa haraka fa harwala hatta safahani wa hannaani akaja bio pesi kaja kwa haraka paka kanifikia fa safahani kanifanyia msafaha kwa mkono wa hannaani na kanipa tahnia wallahi ma qama rajulun من المهاجرين غير نافقا والله قد جلال الله سبحانه وتعالى حق سماما منت مغيره yoyote miongoni wa muhajirin isipokuwa Talha ibn Ubaydillah فكان كعب اكا كعب kuanzia siku hiyo la yansa hal Talha akawa hasahao wema huo aliofanywa na Talha radhiyallahu anhu al Talha min al muhajirin هكون اليسمام من المهاجرين الا قله بن عبيد الله ونجوا ووكين غيره اليسمام لكنهم من الانصار كعب بن مالك من الانصار كعب ليس من المهاجرين الذي قام من المهاجرين فقط رجل واحد من هو طلحه طلحه بن عبيد الله من نجوا طلحه بن عبيد الله من هو طلحه ابن عبيد الله رضي الله عنه احد المبشرين بالجنه vele vile yey mjawapo wa wale 10 waliobashiriwa pepo na mtume sallallahu alayhi wasallam Talha bin Ubaydillah alladhi qala fihi ar-rasul sallallahu alayhi wasallam mtume alisemu ku Talha bin Ubaydillah man sarrahu an yandhura ila shahidin yamshi ala rijlayhi falyandhur ila Talha ana yantagu mona shahid akambea kwa miguu au mwangalie Talha bin Ubaydillah fi riwayah man sarrahu an yandhura إلى رجل قد قضى نحبة فلينظر إلى طلحة من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبة تومي عليه الصلاة والسلام سمى ميونقون ممن قضى نحبة طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه موجا كتياهالي كن من أبيله اثنى عشر رجلا الذين ثبتوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في أحد في احد وقت المزيت وقت الغموم في غزوه الذي كان ليتوقع ان يغلب المسلمين فالعفو المambo yakageuka mambo yakawa magumu mambo yakawa lemea muslimu almuqatilin min almuslimin mpaka mtume alayhi salatu wa salam sallallahu alayhi wa salam akathirika akazunguka na masahaba 12 mmoja katika 12 ni Talha ibn Ubaydillah kila tikija kikosi cha mushrikini kuja kutaka kumua mtume alayhi salatu wasalam mtume anawaambia katika wale 12 man lihaula nani atakayetoka kupambana nao fal habi ubaidillah wa kwanza anasema ana ya rasulullah mtume amemwambia kama untulia hapo uliko asimama mwingine amemwambia nenda au wao nakuja kosi lingine awamwambia ya mtume alayhi salatu wasalam awamwambia man lihaula قال حبيب العبيد الله قال اسمع انا يا رسول الله فمي عليه الصلاه والسلام اممبيه kama at tulia hapo lipo bado alitoka mwingine amambia ana amambia nenda fayoqatiluhum hatta yachtal bakawa hivo hivo mpaka akabakia qalhab bin ubaidillah ma'an nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam yahimih radiyallahu anhu arda wa anis sahabati jamia huyu ndiye akasimama عند كمكبيل كعب المالك رضي الله عنه فكان وهي كعب كنزيه اسمه هو كعب وانا اسمع لا ينسى طلحه اكا حساه وما هو اللي وفيه وانا طلحه بن عبيد الله رضي الله عنه بعد الاذان تتجفوا صومه النافعه اللي معكم في الكلام هذا فائده اللي هو قلت سهم هي حديث يا اخوان كما نقول امام النووي رحمه الله فيه استحباب القيام للقادم فرحا ومصافحته إكراما دانيا فقره هنا فايدة المتاجة للماما نووي فايدة وان با لمستحب ذي لذي لك كتك موانبوز وكسلامه كتك منهج تومي عليه الصلاة والسلام لما بقول ليش أصلاف الصالح ruban Allah taala alayhim min ashabah kwamba inapendekezwa kusimama kwa yule anayokuja ikramani kwa njia ya kumkirimia na kumpa mkono na tahnia kwa furaha au kwa njia ya furaha hili somo ni muhimu ikwali kwa sababu kuna visimamo aina mbili kuna visimamo katika dini ambavyo heiruusib, katika dhini na katika sharia. Na hivi nimesimamo, vile vukataza na mtu ume ralaihissalatu wa salam, kama ilivukuja katika hadithi, wukufu al-ajem, kusimama ambayo inakuwa ni kwa ajili ya taafiri, kwa ajili ya kumtuku za mtu, kwa ajili ya kumba mtu ni mkukwa, lazima watu wanapukuja huyu mtu, watu wa msimamia, wukufu al-ajem, walonabwasimama, kama wanabwasimama, watu wasiukua warabo, katika mila, za mtu, دول فلان وكاتووا من الفرص ومن الروم وغيرهم فايوه توم عليه الصلاه والسلام اكا وكتازوا الصحابه ذكي كمسيماميه ياي صلاه الله وسلامه عليه ايكاو ينجوليكانا بين الصحابه ان الوقوف للتعظيم لا يجوز بل هو محرم هي فائه كمسيماميه مشو كاجل التعظيم لكن كسماما اكراما كسماما اكراما نا تهنيه نا بسبب ya kwamba mtu huyo aliyekuja unataka kumpa furaha kwa sababu ya kuja kwake sio kwa ajili ya taadhim kwamba ni mtu mkubwa unataka kumadhimisha ndio maana maslamia fahadha jais bali sio jais bali huwa mustahab hayi napendesa kama kama qalha bil abdillah bei ya mtume sallallahu alayhi wasallam mtume sallawatu ta'ala wa salam alayhi aqar dhalika akakiri jambo hilo akusema ni makosa kwa nini nulisimama la Kwa sababu iliko ni kismamu chake, ni kismamu cha takrim. Sio kismamu cha ta'azim. Kismamu cha ta'azim, mdiyo ili ukatazo katika sharia, nama fundishu ya mtume alayhi salatu wa salatu. Tuka pamoja ya akwati. Kini kismamu cha ta'azim, ya juhus. Mtu wa mekuja kutoka safari. Hada yukarram. Tamam? Hada ta'azim. Lakin ta'azim, bali kuna watu njine, Aki ingia kwa watu, au wakipita mbele ya watu, au wakimuamkua mtu. Kama yule anayimuamkua hakusmama, basi hukasirika kabisa. Hukasirika anayinakua ni sababu ya vito. Huyo yadabu gani, yuyo yishima gani yasa, waniyamkua hunkaa. Wuyo wajua mimi nani? Yuyo yunani kwa. Ma nanti. Anabiyu sallallahu alayhi wa sallam, kana sahaba, ma ya kifu. Amama. Tume alayhi wa sallamu alayhi wa sallamu alayhi wa sallamu alayhi wa sallamu alayhi wa sallamu alayhi wa s وامساميه توم علي السلام وهو رسول الله اشرف الخلق سيد الخلق من انت يجيني وكسريكا كبسانا هو ان مكو وكيونكا شي ما غاني ساسايه مambo gani sasa simama yani atakasimame akauke namna hii vya mwa mkuu kishampigia salutu هذا ليس من هدي الاسلام ليس من هدي الاسلام الوقوف للتعظيم لكن الوقوف للاكرام ما في حرج بل هو مستحب توقفوا معايا يا اخوان قوم توجيه التفاوت بين الوقوف للتعظيم والوقوف للاكرام بالك امالizia من هناي والاخوه انا اسمع كعب مالك بن الله عنه فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو يبرق وجهه من الصروف nilipo fikapo mtume alayhi salatu wasalam acha ingia msikitini acha simama talha akaenda akampokea pale aliko kabla hajaingia kasimama akakimbia akaenda kwa haraka kwa upesi sio anatembea namna hii yuharwil akaenda kwa upesi kabisa kwa haraka paka kampokea kaabi almalik radhiallahu anhu akampa msafaha kisha akampa tahnia baada ya hapo akamkaribisha katika majlisah ya mtume alayhi salatu wasalam رسولتومه kwa mara ya kwanza anaonana na Kaab bin Malik baada ya toba baada ya toba kumwoka mtume alayhi salatu wasalam mpaka wakati huu bado hajamuona Kaab bin Malik alitoa habari alitoa ilam information kwa toba toba Allahu azza wa jalla kad nazalat ala Kaab wa sahibai lakini hajamuona watu wakienda kwa bashiria wakawapa habari lakini huwa alayhi salatu wasalam لم يلتقي مع كعب فقط ساسيف فلهو هي المره الاولى ساسا كعب المال انكتانا انا قع انا معتوم عليه الصلاه والسلام تان وقت وعقوبه يهجر يانس بعد 50 ليله فساسكيزا كعب المال انو يمسف متوم عليه الصلاه والسلام لمنا اليو مونا اكسم قال متوم عليه الصلاه والسلام اكسم وهو يبرق وجهه من الصروق وكته هو متوم عليه الصلاه والسلام اذغمم ذنا كعب المالك ووجهه وكاا عنانوري بسبب وكو اجل فرحه وسرور كبر اللي كان معه متوم عليه الصلاه والسلام لاناليشا منeno haya na maneno ya kule nyuma aliyosema kaab al malik fa sallamtu alayhi fatabasma tabasma al maghrib كل يوم العام سلمية كمي عليه الصلاة والسلام أسما كعب المالك تبسم لكن تبسم أيش المغضب هافا أسما كعب المالك وهو يبرق وجهه من السرور صلوات الله و السلام أكسما أسواك رسول الله صلى الله عليه وسلم وكي وأمجاء سرور وكي وأمجاء بشاشة وكي وأمجاء فرح يبرق أنا نويري أنا نغارا رسول متو مه عليه الصلاه والسلام اكامبيا كعب بن مالك ابشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك امك pokea bishara ewe kab kwa siku ambayo ni bora kabisa ewe kab siku hii katika maisha yako hujapitwa na siku kama hii katika maisha yako tangu mama yako kukuzaa abshir بخير يوم مر عليك منذ ولادتك امك تانجو زليو انا مامكو hakuna siku wewe ambayo umefikiwa na khairi au khairi imekujia kuliko siku hii kama ya leo. programmable al hadith wana sema tume alayhi wasallam tabana katika maneno haya ana kusudia baada ya siku ya yeye kuslimu kwa sababu khairu ya kab al malik huwa al-yawm alladhi aslama fi kwa hivyo hii ina kwa ni siku ya pili kwa hivyo ukitoa siku aliyoslimu ndani ya Kaaba Malik hakuna siku nyingine bora zaidi kuliko siku hii tuko pamoja nafikiri katika maneno haya Kaab bin Malik saala nabii SAW fa kulti Kaaba sema nikasema ameen indika ya rasul allah am min indillah azawajaka sasa bishara hii eh mchomo inatoka kwako au inatoka kwa allah subhanahu wa taala qali kumu alihi salatu wasalam akajibu kumwambia kaab la aitoke kwangu bal min indillahi azza wa jalla bishara hi inatoka kwa allah subhanahu wa taala zangu hii ni bishara ya allah jalla jalala inakushukia ewe kaab min juuqi sab' samawati ina je bishara hi ya ikhwan wa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam anasema kaab kumalizia Na alikuwa mtuume alayhi salatu wa salam Ida surra Ana kukuwa na furaha Ana kukuwa na surur Ana kukuwa na bashasha Istanara wajho Usawake hunawiri Kawahida ya mtuume Alayhi salatu wa salam Kaabin malik atueleza sifa za mtuume Vila liboziona siku hiyo Alikuwa ya Ana seema kawaida ya mtuume alayhi salatu wa salam Alikuwa ida surra alapo furaiishwa na kitu istanara wajhu uso wake unawiri unakuwa na nuru uso wake mtume alayhi salatu wasalam hatta ka anna wajhuhu qit'atu qamar fa ka unakuwa uso wake ni kama kipande cha mwezi namna unavunawiri uso wake mtume salawatullahi wasalamu alayhi almustafa sallallahu alayhi wasallam ana sema kaabi almalik wa kunna na'rifu dhalika min nahilo sisi tulikuwa tunadijua kawaida ya mtume aleehi salatu wasalam sisi kwa hii pekee yake kawaida ya mtume aleehi salatu wasalam kullama surra kila napofurahishwa istanara wacho uso wake unawili na unakuwa uso wake kaannahu qit'at qamar kama kibande cha mwezi unaona mwezi mbele unavona wili vile mwezi unavona wili ndivyo ulivyokuwa uso wa mtume aleehi salatu wasalam anapokuwa na faraha اللهم صل الله وسلم وبارك عليه كما لسه يا ما نينو يا مشو كبيسا دي والاخوه اما نينو هاي فايده ndani yake lakini kwa sababu ya wakati hatutaoingia ndani sana lakini kwa ufupi kabisa tunawazoona tunatuambia inaonesha au maneno hayo ni dalil ya kuonesha kamal shafaqati nabii sallallahu alayhi wasallam li ummati ೇಶ್ವ ನಮ್ ನಗಾನೆ ಅಲ್ ಬಕು ನಾ ನ ರಹ್ಮಬ್ಬ ನಮ ವದ್ದ ಕ್ವಾ ಉಮ ವಾಕ್ಯ ಫರಾಹ ನಮಾ ಬೋಯ ಓರಹ್ ಕಮೈಷ ಯಾವ ಚಲೈಸ್ವರೋ ಫ್ರಹೀಶ್ನಲ್ಲಹಿ ನವ ಠುವ ಸರೂ ವಹ ರ رؤساء المسلمين رؤساء الجماعات الاسلاميه رؤساء المؤمنين والامه جميعا ونتكانيوا ان يقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وفرهيك وكوا واتوا واتقوانا فرحا ونواو في له واونش علامات كب زفراحه وعلامه تبششه والفرح والسرور في حياتهم مشو كبيس كعب المالك رضي الله عنه انا اسمع fa qultu ya rasul allah ba'da khasa kum salimia tume alayhi salatu wa salam na kuzungumza naye sa ka'b bin malik ana malizia kwa kusema fa qultu nikamwambia mtume alayhi salatu wa salam inna min taubati katika ukamilifu wa tauba yangu an ankhali'a min mali sadaqatan ila allah wa rasuli katika ukamilifu wa tauba yangu ni kuwa mimi nita ankhali'a min mali maana ya ankhali'a اي اخرج من مالي ان خليها يعني اخرج اخرج من مالي نتاتوا من كتك سهيم يا ماليانغو صدقه الى الله ورسوله لتكون صدقه مع الله سبحانه وتعالى نمتوموك فقال توم عليه الصلاه والسلام اكسم كمجيب الكعب بعد قوس قوسوسما او قدامك مننيو ها امسك عليك بعض مالك زويه نشكليا بعض يا مالكك fa huwa khayrun laka hiyo ni bora kwako amsik alayka ba'd malika shikilia auzuia baadhi ya mali yako fa huwa khayrun laka hiyo ni bora kwako yeye alikuwa anamwambia mtume alayhi salatu wasalam a ankali amal mali mimi mtatoa mali yango ntaatoa yani kama kusema mali yango yote nitakupa wewe mtume alayhi salatu wasalam sadqa lillahi wa rasulihi hasa mtume alayhi salatu wasalam anampomongoza anampa moy moylekeo katika mafundisho ya hadhi nabii alayhi salatu wasalam amwambia amsik aleika baada mali فهو خير لك فقال تعب المال كاجيبو na yeye kusema umsiku sahmi aladhi bi khaibar wa maadamu waniamrisha na wanielekeza kwamba nizuie baadhi ya mali yango basi mimi nazuia ile mali yango au fungu langu au sehemu yango ambayo nimeipata katika khaibar ila ndio nitaizuia mali yangu nyingine yote lillahi wa rasuli. Sadaqa lillah wa rasulihi. Maneno haya yatamalizia ehwanu tumsimama hapa tuchukue faida zilizomo kisha tusimamisha sala. Faida zilizomo katika maneno haya faida tatu faida yaula wana sema wana zohli minhum al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala ana sema fihi istihbab as-sadaqa فيه استحباب اخراج بعض اخراج بعض المال شكرا لله عز وجل فيه استحباب اخراج بعض المال شكرا لله عز وجل دي صدقه تكون بيك دعني احادثي هي او سهمي هي حديث فنو النافعه الاولى ان كما يستحب اخراج بعض المال فتوا بعضي مالي شكرا لله عز وجل عند كان جياكم يشكر الله سبحانه وتعالى اذا تجددت نعمه ظاهره او اندفعت نقمه ظاهره ايوا كن نعمه ظاهره ambayo imekuja او imemshukia muslim au kuna balaa ya zahiri ambayo imemondokea muslim maradhi mziba balaa falmuslim yustahab lahu an ماذا يخرج بعض ماله صدقه الى الله ورسوله اين فايده كونس wapo kikusanya mafundisho haya kwa pamoja yakwani ili tupate kutoka na faida nzuri tusitoke wa adhanuna mushattata tusitoke na aadhani katika tishitiki tukusanya hizi faida zote kwa pamoja tumetaja kwa jumla paka kufikia hapa min adabi albishara wamima yusahabu fil bishar al-umuri alati haya tazajeni paka kufika hapa yale mambo ambayo ni musahab fil bishar الامر الاول لا ما هذا قبيص سجود سجود الشكر طيب الثاني ها لا تهنئه ليس هذا هذا بشاره فقط ليس تهنئه بشاره الاول سجود الشكر طيب ثانيا اجازه البشير احسنت اجازه البشير يعني هديه طيب ثالثا ها الثانيه امشى صلاه ها طيب رييت unapsema alqiyam walmusafaha farahan kama yulbutaja alqiyam hiya qiyam sikwa watoti pigine mtu mmoja watawi lakini kwa watoti mtu yote ambaye anaweza kufanya kwa hivyo tumesema jambo la kwanza kama yulbutaja alikhwa as-sujud lillahi shukran yule hii ni kwa yule ambaye amefikiwa na bishara sio kwa yule anayefikisha bishara hii ni yule anayepokea bishara wazik anayepokea bishara jambo la kwanza yesu kutililah shukran jambo la pili ijaza tulbashir tunatoa hadia ijaza wampa yule ambaye amekuletea bishara alamro thalith jambo la tatu sadaqa nikotoa sadaqa lillahi wa rasul shukran lillahi azza wa jalla موجدا كتابه اجي از كمشكر الله سبحانه وتعالى فيا في نكوتوا ف طيب هي ني فائده كذا الفائده الثانيه في الحديث هي ونتابع كذلك ونزور ونسمع فيه استحباب الصدقه عند التوبه كذلك في الحديث هي سيما هي حديث هنا فائده هي ان مستحب كوتوا صدقه وقت وكتبيا هيا منن يالحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى عليه في الفتح يلهيله نمستحق كتوا صدقه ويلا ناي الطبيعه ني تفاوتيه اوله يولا ووانز ان توى صدقه شكرا لله عز وجل نعمه يوت اللي اوكفيكه ان توى صدقه شكرا لله عز وجل ومسجوده شكرا لله وكتوا اجازه البشير اما خلعه او غير الخلعه جمله ثالثه تتصدق شكرا لله نيغينه ني اتصدق للتعبيه عن توبه توبتك لله عز وجل كنيه كتوبيه لله سبحانه وتعالى فكن صدقه في ليله التوبه اذا نيتوبيا اكيتك ليله في انجيا ككتك بعض يا مambo مستحبات او كنتكلهزك مambo ينيو بيندكيزو ومستحب يستحب له ان يتصدق نتصدق ذاك توبيه kuna kosa kuna dhambi kuna mawu moyafanya تتوب الى الله عز وجل توبه خالصه توبه صادقه لله عز وجل وتتصدق لو نو نوزب اليه كتوا صدقه اي نوع من الصدقه كتوا صدقه كتو هي صدقة. صدقه لين هذه صدقه للتوبه هذه موجوده كذلك في سنن وهدي النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول الحافظ في الفتح رضي الله رحمه الله تعالى عليه استحباب الصدقه عند التوبه فاذا ياتى يا مشو ايها الاخوه ونسمع ونظن في هذا الحديث يكره ان يتصدق المرء بجميع ما يملكه اذا كان لا يستطيع ان يصبر على الاضاقه كفي حديثي ابن ابي ايحان فاذا مشى يكون مكروه للمسلم ان يطوع صدقه صدقه لله عز وجل وما لديك يوت اkiwa Hawezi, kusubiri, au kujithibiti na idhaka Idhaka ni muislamu kuingia katika thiki Kuingia katika thiki bada kutoa mali yake yote Gogo anasema wanazuni Tume alayhi salatu wa salam Alimkataza Kaab bin Malik kutoa sadaka ya mali yake yote Alipo sema ankhalia min mali Nitaitoa mali yangu yote Tume alayhi salatu wa salam Haka mkataza Asitoe mali yake yote kwa sababu wanasema alima min hali ka anahofu aliihi alidaka kwamba anaogope isije ka abul mali akadhurika kwa sababu ya kutoa ya mali yake yote kama sadaka akampa mwelekeo na akampa mwongozo akamwambia usitoe mali yako yote zuia toa baadhi zuia baadhi maana yake maneno haya mafhumu ya maneno haya naitwa mafhumu khalafa ya maneno haya ni kwamba yule ambaye anaweza kuidhibiti nafsi yake وكل مالي yake yote na nafsi yake akaidhibiti asiingie katika dhiki hadhi yajuzu له ayatasadda bi jami' almal na'am yajuz an yatassadda bi jami' almal ad-dalil ala dhalik ma fa'alahu abu bakr radiyallahu anhu haina tassadda bi jami' malihi abu bakr radiyallahu anhu miongoni katika vita miongoni maghazawat tassadda bi jami' ma yamliku kila althunacho chote qaddamahu li lah wa rasuli ليش لان بابكر رضي الله عنه ما كان يخاف عليه الاذابه ثم حكموا غضبه بابكر رضي الله عنه قال بما كتو مالياتي يوتي تتاينگیا કાશકા دینی اتاંગિયા કાશકા ذیکی بل علجوا ان بابكر ليس كغيره من الناس انه يملك آ... الجلد ويملك القوه على نفسه ثم عليه الصلاه والسلام اجاز لهم لكن لم يجس لغيره من الصحابه اكو كبالي kwa masahaba wingine kama hawa kina Ka'bin Malik boku hufia pingine anaweza kuhudhurika kwa ajili ya kutoa mali yao yote kwa hivyo muislamu hatoa mali yake yote sadaqallahi wa rasulih hasa akijua kwamba baada ya kutoa mali anaweza kuingia katika harajik au kuingia katika dhiqi hadha wa sallallahu wasallama baraka alinabi muhammad na ala ahlihi wa sahbihi ajma'in wasalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh